و... كريم يستاهل والله نادى هذا الحسن يا بالعين يا هذا الله الله, الله عان عبد ما شاء الله تدفع يا ضلعك تكفى يا ظلعين تكفى راح أودعك يا أخو ما صح مثيلة كل خليل ولا بدي فارق خليلة كل خليل ولا بدي هذا النص حبيبي ما حودعك يا أخو الماصح مثيلة كل خليل ولا بدي فارق خليلة كل خليل ولا بدي فارق خليلة, خليلة وأول وصية يا ابن حامدة خلاه وأول وصية يا ايه يا عبيدي هلا هلا بالعقيلة ايه يا عبيدي هلا هلا ايه خلها بجفن عينك وخل تحرسها لهداب تدري اختنا معودة عالعز والحجاب خلها بجفن عينك وخل تحرسها لهداب تدري اختنا معود عالعز والحجاب وانت ادره من ينظر الله الله وانت ادره من ينظر تكفى يضلع Nada Nada Al-Hasan Nada al ما صح مثيله كالخليل ولا بدي فارق خليل كالخليل ولا بدي فارق للشاب الموفق للشاب الموفق ميرزا عادل أشكناني راح أودعك يا أخو صح مثيله كالخليل ولا بدي فارق خليل Kaila <muchas> الهبجفن عينك وخل تحرسها لهداب تدري اختنا معوده على العز والحجاب خل هبجفن عينك وخل تحرسها لهداب تدري اختنا معوده العز والحب وانت ادرا sawwanta adra ya nuqah ta fa ya dhal'a nad alhasan hada hada على خدها ثاني وصي يا اظن قلبك سمعها ثاني وصي يا اظن قلبك سمعها جنازه الطاغي اذا صدها ومنعها ادفني بجوار اللذي كسر الغلع ايه ادفني بجوار اللذي ايه قمر عباس لكي شهر الصنصار حتى إذا شاف النعش يرمونا بسهار وصي القمر عباس له يشهر الصنصاب حتى إذا شاف إنه عشت خرمونا بسهار وش يصبر والله يمر ينظر أليه وش يصبر ينظر يكفى يضل عين تكفى هذا الحسن هذا الحسن واعد فتوى فتوى عرف ما شاء الله لا تضل ساكت لا تضل ساكت كريم هذا هذا صيتي شاب الموافق عادل أشكناني قل وعيون تصف على الخد معها تاني يا أباً قلبك سمعها تاني يوصي يا أباً قلبك سمعها ليك مازت الضاغ صدها ومنعها تنازة الطاغ إذا خدها ومنحها بجوار الذي كسر وظلع تفرني بجوار الذي كسر وظلع وصل قمر عباس له الصمصام حتى إذا شافنا عشت شرمونا بس عباس لا يشهر الصمصاب حتى اذا شاف ان ترمونا به وش يصبره وش يصف يصبر الله الله من ينب اي والله وش يصف ايه تتفى ظل نادى نادى نادى الحسن ما شاء الله ما شاء الله هنيا حسين هناك هناك جاوب جاوب مو اني والله كريم اهل البيت اذا عندك حاجه جاوب نادى نادى ايه قبل لا تغفى عناي يا عظيدي وادري تفهم مطلبي بهاي شف ساعة دفني لا تدفن هواياي شف في ساعة دفني لا تدفن هواياي ليش بها فلساق العطاشة يجلب الماء في <تصفيق> ساعة دفني ثالث وصي قبل لا تغفع عناي يا عضيدي ودري تفهم مطلبي بحناي شف دفني لا تدفن هواياك شف ساعة دفني لا تدفن هواياك بيها خلساق العطاشة يجلب الماء بيها خمساق العطاش يجلب اي والله ما حنتفوف القمر يم الشريعه خلي البديل تفوف لك القطيع اي والله ما القمر يم الشريعه le levade le trop walet o balqati eh shaf zikra eh shafdak ala eh det ايه يا ضله ايه تدفى ايه يا عضيدي وادري تفهم مطلبي بها شفي ساعة دفني لا تب في الهوية تب في ساعة دفني لا تب في الهوية ايه بيها خلساق العطاشة يجلب المال بيها خلساق العطاشة يجلب المال ايه ولو طاحن القمر الشريعه خل البديل تشوفه فيك او هذا الحسن هذا الحسن هم يا رب هم جسف داني يا مد هل دمع عاناتنا شفاه وقال لها هذه وصيتي ما ظن هكلفه البنتك كان اردت داسه الزفاه بنتك كان ردت تاس اي يا سكنه ما بنتي تاس مولاك سعد زفاف ابنك يا اخو يا اقلب مذابت بنتي ونعش مولادك ساعة زفا في ابنك ياخو يتزفا بيدك بيدك امره بيدك امره بيدك امره بيدك امره روصي الحجة أو دمعة مسفوح قل لي يا أخي الكري مبطب عمس موح قل يا أخي الكري مبطب عمس حتى لو عمر قضت وفضت الروح حتى لو عمر قضت وفضت الروح خل مضيفي عامر وخل باب مفتوح خل مضيفي عامر وخل باب ايه بعدي اريدك لو قصد بعدي اريدك لو ضيف وجه علي استقبل يا حسين بعدي اريدك لو لا لا يحسن وتلقى بدالي بعد فكره الحكا حوده مع مسمح يا اخو يا الكري مسموح حتى لو عمري قضيت فاضت روح خل مضيفي عامر خل باب الله الله خل مضيفي عامر خلبه إي تك اريدك لو <تصفح> قص بعد اريدك لو قص فوق اجالي بعد اريدك